يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حبيب حميم يبصعونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لفظ نزاعة للشواء تدعو من أذبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين 118. الذين هم على صلاتهم دائمون 119. والذين في أموالهم حق معلوم 110. للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين 118. وفي شهاداتهم قائمون 119. والذين هم على صلاتهم يحافظون 110. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك عن اليمن وعن الشمال عزيز لا يطمع كل أمر إِنْ مِنْهُمْ أَيُدْ خَرَجَنَّتَ نَعِبْ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ 119. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذوهم يخوض ويلعبوا حتى يُلَاقُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي وُعِدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ